بعث أشقاها، فقال لهم رسول الله: ناقت الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها. ولا يخاف عقباها